صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربهم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 صدقة يتبعها اذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الذي كالذي ينفق ماله رئاء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 تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم وَإِن تُخْفُوها وَتُكْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم